بسم الله الرحمن الرحيم إن يقاتلون <تصفيق> في سبيل <تصفيق> والتورات والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاسع تبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم <تصفيق> <clears throat> at time One. اشتركوا في